بسم الله الرحمن الرحيم اَلِلهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ فَلَا يَعْلَمُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ نَقَضُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُكَذِّبِينَ الْحَسِيدَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْنَمَا يَسْعَوْنَ سَاءَ مَا يَحْصُلُونَ من كان يضبو لقاء الله فإن أجل الله بآه وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكفرن عن سيئاتهم ولا نجزيهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يؤمنون ووضعنا الإنسان دوابه حسنًا. وَإِن جَاهَدَاكَ كَذِبًا فَيُشْرِكَنَّ لَكَ فَلَهُ الْعِلْمُ فَلاَ تَعْصِمُهُ مَا إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ومن الناس يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْبِيَ اللَّهُ جَعَلَ خِلْفَةً مَا تَبَعَدَ بِاللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ رَسُولٌ الْرَّبِّ كَلَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَا كُنْنَا أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا وَقَالَ النَّبِيُّ مَن كَفَرَ مِنَ الَّذِينَ للذين آمَنُوا سَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ تَذْهَبُونَ وَالنَّحْلُ صَفَايَاكُمْ وَمَا هُوَ بِحَامِلِينَ مِنْ صَفَايَكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وليسألون يوم القيامة عما كانوا يسألون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الصوفان وهم ضالون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 إنما تعبدون من دون الله أوثاما وتخلقون إسكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكرونه إليه ترجعون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 اُنْشِئُوا فِي الْأَرْضِ تَنظِيرًا كَمَا بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ الْمَشَآتِ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ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 وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وما لَهُمْ مِمَّا يَصْلَوْنَ فَأَلَمَّ لَهُمُ النُّطْقُ وَقَالُوا إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَهْدَاهُنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُجُومًا وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أنكم لا تأسون الفاحشة ما سرقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأسون الدجال وتوقعون السبيل وتأسون في نادف المنقض فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من قال رب انصرني على القوم المفتدين ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون في هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قالوا ان في هذه القريه قالوا نحن اعلم بنا فيها لن ننجي انه اهله الا امراته كانت من وَلَمَّا الْجَاءَتْ رُسُلُنَا لِقَوْمٍ سِيئَ ادْرَكُوا وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقٌ ذَرَّاعَ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالُوا لَا تَخْسَطُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا مُنَجِّيوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمَرْأَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْتُقُونَ وَلَقَدْ شَرَتْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَةً وإلى مدين أخاه شعيدا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفتدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين وعادا وتمود وقد تبين لهم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ففدهم عن السبيل وكانوا مستدصرين وقارون وفدعون وهامان ولقد جاءهم ساب الزينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سادقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفناه ومنهم من خسفنا ذل الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين استخدوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت استخدت بيتا وإن أوهن الغنوث لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَطْرِبُهَا لِلِمَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ولقى الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآلة للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون.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 وَمَا كُنْتَ تَسْلُؤُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَكُنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَبْحَثُ بِآيَاتِنَا إِلَّا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 وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْتَهُمْ إِلَّا أَنْ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُسْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستحجنونك بالعداد ولولا أجب محر مسمّل جادهم العذاب، ولا يأثي أنهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لا محيط بالكاذبين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوكوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أقضي واسعة فإيايا تعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندو أنهم من الجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار الطاهرين. وخالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوفكنون وكأي من جابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العالمين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الززق لمن يشاء من عباده ويقبر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنت أحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن قل الحمد لله بل أثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآفرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرد إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْمَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِمْنَةِ اللَّهِ يَسْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِذْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهْ أَلَيْتَ بِجَهَنَّمَ مَتَّقَ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي مَا لَمْ هَتِينَ هُمْ صُبْلَاءٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ